وَمَا نَحْنُ بِتَكْذِيبِكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوا قَوْمًا آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا قَوْمًا كَفَرُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا اطَّوَّعُوا عَلَيْكُمْ أَنَّامِلَ مِنَ الْغَيْبِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ